أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله فصير بما يعملون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 111. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم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 ويستشيرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون 117. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضي أجر المؤمنين 118. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح